Siedem بالله من الشيطان الرجيم. لا Izbie, są w ولا Izbie, są من نفس يَفْجُرُ أَمَامًا يَسْتَؤْيِنُ أَيَّامَ لَيْلٍ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ Sięgniemy się w tym, co dzieje się w tej chwili. Niech Pan się nie odnosi do tego, فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ إلى النهار وهم يومئذ ان باسر تظن بِهَا يفعل بها كلا إذا بلغت التراق وقيل من الفي عاطق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا أصدق ولا أصلّى ولكن كذّب وتوّلّى ثم ذهب إلى Siedemu zarazemuję, jaką jestemu zarazemuję, jaką jestemu zarazemuję, jaką jestemu zarazemuję, jaką فخلق فسوى فاجعل منه الزوغين الذكر والأواثى أليس ذلك بقادر علاها أن يحيي الموتى